هذا يقول بعضهم ان المراد اقبال الليل وادباره والليل اذا عسعس يعني اقبل وادبر وقد انجوز ذلك اكثر الفقهاء المالكيه والشافعيه والحمدليه وكثير من اهل الكلام انجوزوا ان يراد باللفظ معنياه اذا كان يصلح له المعنيا اهل الكلام هنا المتكلمون و من الخنفيه وإما اما لكون له متواطئا فيكون في عاما اذا لم يكن التقطيع فيه موجب عرفنا ان المتواطئ هي الاسماء المتعدده الشيء الذي له عده اسماء فان العرب تتوسع في كثير من الاسماء كما ذكروا انهم ضعوا للسيف ألف اسم وللسعدان مئتان وللأسد خمسمائة هذه هي الألفاظ المتواطئة فيكون عاما إذا لم يكن تخصيصهم مجب فهذا النوع إذا صح في القولان كان من الصنف الثاني من الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة بألفاظ متقاربة ليست مترادفة تعرفون الترادف هو الألفاظ التي معناها واحد كقولهم وطخ قام انتصب هذه مترادفة قعد وجلس هذه أيضا مترادفه وقد تكون في الأسماء كإنسان ورجل وامرؤى وآدمي هذه مترادفه التي تدل على مدلول واحد من الأسماء او من الافعال فيعبرون عن المعاني بألفاظ متقاربة وليست مترادحة يعني أنها تكون بمعاني فرع متقارب بعضها من دعو فإن الترادح في اللغة قليل يعني الترادح الذي هو يعني كون الكلمات دالة على معنى واحد قليل من أن في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما نعد الذي هو عرف كلمتين بمعنى واحد الغالب أن العرب تقتصر على كلمة ولا تحتاج إلى إلى مرادة الغالب أنها تقول قام ولا تقول قام ووقف قعد ولا تقول قعد وجلس يفتر هنا بسلمة واحدة وإن كانت اللفرة بمعناها وكذلك في القرآن لا يفتر في القرآن اللفرة ثانية بمعنى واحد إلا نادى. يقول قال لا يعبر عن لفظ ماحد بلفظ واحد ما يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه يعني الألفاظ التي يعبر بها الغالب أنها تكون كمثال لا أنها تأتي على الألفاظ كلها ولا على المعاني كلها إنما هي للتقريب ولهذا جاء في القران كلمات احتاجت الى التفسير فمثلا قوله اركعوا واسجدوا فلم يقل اسجدوا على وجوهكم وعلى ايديكم وارجلكم وركبكم بل قال اسجدوا لان اللفظ يحتاج الى بيان ف ذكر مجملاً وجعل بيانه من مسمى اللغة يقول يكون فيه تقريب لمعنى وهذا جعله من أسباب إعجاز القرآن من أسباب كون القرآن معجزاً أنه يأتي بالألفاظ المختصرة ويدخل فيها عموم آيات كثيرة يدخل فيها اشياء تدخل في بعضها تفسر مثلا قوله غير المغضوب عليهم اذا قيل انهم اليهود فيدخل في ذلك المشركون والنصارى والشيعيون واشباههم فانهم جميعا مغضوب عليهم فلا حدث الى ان يقول غير اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس والمشركين وما به ذلك اقلق عليهم هذا الوصف حتى يعم ذلك جميعهم مثل بقولهم تمر السماء مورا قال المور هو الحركة المور هو الحركة سواء كان تقريبا كان تقريبا إلى المور حركة خفيفة سريعة يقول إن المورة هو الحركة يوم تمر السماء وعنس تحرك ولكن يقول ان العربه تعني بالمور حركة خفيفة سريعة وكذلك الوحي يفسر بأن الوحي هو الإعلام بقوله تعالى واوحينا الى ابراهيم واسماعيل ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح ان الوحي هو الإعلام أو اوحينا اليك اي انزلنا اليك مثال هذا ايضا مثال كذلك اذا قال قضينا الى بني اسرائيل قضينا اي اعلمنا وان ذلك فهذا كمثال يعني هذا تقريب لا تحقيق يقول فإن الوحي إعلام سريع خفي الوحي عند العرب حركة خفيفة سريعة او كلام خفي سريع فسره بعضهم بالإعلام وبعضهم بالإنزال ولا يراد بذلك جميع معاني الوحي فذلك قضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا القضاء أخص من الإعلام فإن فيه إنزالا إليهم وإحاء إليهم فيكون هذا كمثال العرب تظنن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته يعني كلمة فإذا قضيتم الصلاة الكلمة معناها انتهيتم منها وحررتم منها القضاء هنا معنى الانتهاء وكذلك قوله قضى ربك أي أمر الغصفة القضاء هنا معنى الأمر وكذلك قوله قضينا الى بني اسرائيل أي أعلمناهم و انزلنا عليهم فالقضاء كلمه لها عدة معاني العرب ترى من الفعل معنى الفعل وتعديه, وتعديه تعديته كلمه القضاه هنا والوحي ومن هنا غلط ان جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض تقوم مقام بعض وليس كذلك بل الحروف تتفاوت تتفاوت معانيها ولو زعم بعضهم انها مترادفه فان كلمه حتى قد تاتي بمعنى الى لا مطرقه وكلمه حرف الى للانتهاء ولكن الانتهاء بحد محدود وأشبه ذلك كما يقولون في قوله القبل نكر سؤال نعجتك إلى نعاجة كلمه كلمة إلى ليست في هنا جعلوها بمعنى مع عاجه وفسر في ان معناها أن يضم نعجتك إلى نعاج ونها إليها يعني أضافها إليها، وشكو له من أنصاره إلى الله، إلى فسرت نعمة مع... أي مع الله، والتحقيق ما قاله نحات البصرة من الصغني، يعني مرمومة إلى نعاجه، يعني سؤال النعيه يتضمن من الجمعها وصنها إلى نعاجه. وكذلك قوله تعالى ان كذب اليصينون كان الذي يحيينا اليك ييصينونك وبشر لاننا نعذ يذيقونك وبشر لانه يصدونك والفتنه في الاصل هو الاقت هي الاقتباع كقوله فتنهه فتناكم فتونا فرقد فتن الذين من قبلهم وبذلك تفسر الفتنه قد تفسر الفتنه بالشرك كقوله تعالى المسؤل الفتنه الا توها وكقوله مثل ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ان يفتنوك عنه يختبروك ويزيغوك ويصدوك ونحو ذلك من المعاني تدخل في الفتنه وكذلك قوله نصرناه من الذين كذبوا من القوم الذين كذبوا باياتنا ما معنى نفرناه فسر بانه نجيناه وخلصناه فهو فعل يتضمن معنى فعل اخر وكذلك قوله عين يشرب بها عباد الله كيف قال يشرب بها العاده انهم يجعلون الباء على الاناء مثلا او على الاعلى كقوله ضربه بالعصا او ضربه بالحجر واما شرب بها فان هذا غير مستعمل ولكن قالوا ان معناه انه ضمن فعلا اخر تقديره يروى يروى بها عين يشرب يروى بها ونغائره كثيرة ومن قال لا ريب في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه تزيل الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه الريب هو الشك فهذا تقريب وإلا يقول الريب فيه اضطراب حركة الريب والحركة والاضطراب في العقيدة كما في الحديث دعنا يريبك إلى ما لا يريبك حديث الحسن المشهور الذي من جملة الأحادي الأربعين النووية وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مر بغبي يعني لما كانوا محرمين في غزوة أو في عمرة الحديبيه حاقه يعني مصاب أو يعني مغروب بنبل أو بسهم فقال لا يريبه أحد وأوقف عنده رجلا يحميه لا أحد يريبه يعني لا أحد يحبيه فالريب هو الحركة فقوله لا ريب فيه خشيا ربي معنى لا شك فيه او لا توقف كما ان اليقين يضمن معنى السكون الطمئنينه لكن مثلا لا ترونها عين اليقين انت اطمئنون اليها استثنون اليها وكذلك قوله انه الحق اليقين فيتوقنون به تتحققونا فكما ان اليقين يضمن معنى السكون والطمانينه قرى يضع يضمن معنى الارتراضي الحركة فيضمن فعل معنى فعل آخر كذلك لفو الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفوه لا يدل عليه الشك في الأصل هو يضمن معنى التوقف وعدم اليقين في الشيء كذلك إذا كذلك الكتاب في أول سورة البقرة هذا القرآن ذلك في الأصل أن ذلك يشار إلى الشيء البعيد ولكن القرآن حاضر فكيف أشير إليه بلفظ بعيد بلفظ البعد ذلك الكتاب يقولون إن هذا للتقريب يعني تفسيره بكلمه هذا تقريب لأن المشار اليه وان كان واحدا فالاشاره بجهه الحضور غير الاشاره بجهه البعد والغيبه والعرب ايضا تعرف ذلك يعني قد يشيرون بلفظ ذلك إلى شيء قريب استشهد المجرير بالبيت الذي قاله خفاف بن عدبه في قوله تأمّل خفافاً إنني أنا ذلك يعني إنني أنا هذا له الكتاب يتضمن مع كونه مكتوباً مظلوماً مما لا يتضمنه له القرآن من كونه مقرؤاً مظهراً بادياً يعني يسمى القرآن بله الكتاب يتضمن زيادة على كلمة القرآن هي يتضمن أنه مكتوب فالقرآن يتضمن أنه مقروء فكونه يتضمن مكتوبا مظموما يعني يضم بعض حروفه إلى بعض هذا يدل على ما لا يدل عليه لفو القرآن لفو القرآن تدل على كونه مقروءا مظهرا باديا لأجل ذلك كل لفظ تدل على معنى اخر يقول في هذه الفروق موجودة في القرآن ثم مثل ايضا بقوله تعالى ان تبثل نفس بما كسبت في سوره الانعام اي تبثل اي تحبس هذا مثال ان تبثل واخرون قالوا تبثل اي ترتحن ترتحن والرهن ايضا شيء شيبيه بالحبس وفسر تلسل بمعنى تسلم يعني تسلم اي يسلمها صاحبها بحيث انه لا يستطيع أن يتخلص في الحديث المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه يعني لا يسلمه لأعداءه فهذا ليس اختلاف التباك ولكنه اختلاف تنوع يقول إن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون تحبث ترتحن تسلم هذا تقريب للمعنى كما تقدم وجمع عبارات الثلاث في لهذا هذا نافعا جدا فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين ف يقولون هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الاختلاف ان كثيرا ما يوجد اختلاف تراد لا يمكن الجمع بينهما ولهذا ابن جرير رحمه الله يذكر امثله ثم تكون تلك الاخبار متضاده فيقول الصواب هو, هو المختار قول من قال كذا وكذا فإذا كانت متضعدة أو متقاربة فمثلا تشكير قوله تعالى والخيل المثومة فسرح بعضهم لأن الخيل المسومه هي الرائعة ومنه قوله تعالى ومنه شجر فيه تسيمون والسائمه هي الرائعة وفسرت المسومه بانها المعلمه المحسنه من السيما وفسرها بعضهم بانها المعده للقتال فجمع ابن جرير بين التفسيرين وقال انهما بمعنى ورد القول الثاني الثالث الذي فسرها بانها المعده للقتال كذلك أيضا فسر القنطار في قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا بتفاسير متباينة فسره بعضهم بأنه ثمانون الفا وفسره بعضهم بأنه ملء مسكي ثور ذهب وفسره بعضهم بأنه عشرون ألفا ولا يمكن الجمع بينهما فجمع بينهم ابن جرير بأن المراد بالقنطار المال الكثير من غير أن يحدد بحد كذلك أيضا يكثر تفسير بعض الكلمات العربية التي كانت الجاهلية فيختلفون في تذكيرها مثل تذكيرهم لقوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولحام ذكر فيها عدة أقوال ولكن حيث أنها من الأمر الجاهلية لم يحتج إلى تردي حباظها على بعض وأشبه ذلك يقول ونحن نعلم أن عامه ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف نعلم بل متواتر عند العامة أو الخاصة ما يضطر إليه الناس من الأمور فإنها تكون معلومه عند العامه والخاصه الامور الغروريه ولو كان فيها اختلاف يتناكلها المسلمون كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاه ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والكوفر من الدينار والمواقيت غير ذلك هذه يضطر الناس يضطر عموم الناس إليها وإذا كان فيها شيء من الاختلاف فإنه من ذاب التوسية. ذكر أن الإمام أحمد جاء رجلا وكتب بكتاب كتب فيه اختلاف العلماء في الأحكام وسماه الاختلاف. فقال له أحمد لا تسميه الاختلاف سمه السعة يعني التوسية. ان في هذا الاختلاف توسعه على الامه يعني هناك مثلا اختلاف في عدد ركعات قيام الليل اختلاف في عدد ركعات في صلاه الرحاء وكذلك اختلاف في مقدار الركوع والسجود والقيام والقعود طويلا او كثيرا اختلاف أيضاً في مواقيت بعض الصلوات تقديما او تاخيرا اختلاف في الزكوات فرائضها ونصبها يعني هذا اختلاف بين الفقهاء وكذلك تعيين شهر رمضان يعني اختلاف في دخوله وخروجه اختلاف في الطواف الطواف بالبيت يعني من اين يرتدئ و الاختلاف في بعض شروطه واختلاف في الوقوف في, عينها في عرفه واختلاف في, في رمي الجمار واختلاف في, في مواقيت الحج هذه اختلافات من اختلاف الفقهاء الذي هو من باب التوسعه اختلاف الصحابه في الجد والاخوه في المشركه هل الجد يسقط الاخوه ام لا ذهب الجمهور إلى أنهم يقاسمونه واختار الشيخ المؤلف رحمه الله أنه يسقطهم كذلك اختلافهم بالمشركة المسألة المشركة ان المروه في الفرائض هل الاخوه لأم يسترك معهم الأشقى أم لا يقول لا يجب رأيًا في نساء في جمهور نساء الفرائض يعني هذا الاختلاف لا يجب شكا بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب، عمد عمود النسب يعني الآباء والأبناء، هذا معروف انه يرث ذكر الله تعالى في الآية الأولى الآباء والأبناء. والكلالة الاخوه والاخوات وكذلك نساء المتوفين كالازواج ذكر ان الله تعالى أنزل في الفرائض ثلاث ايات مفصلة ففي الاولى الاصول والفروع يوصيكم الله في اولادكم ثم قال لأبويه هؤلاء الاصول والفروع وذكر في الثانيه الحاشيه التي تلح بالفرض كالزوجين وولد الام وذكر في الصالحين الحاشيه التي تلح بالتوفيق ومن الاخوه لابوين او الاخوه لاب واجتماع الجد والإخوة نادر فلهذا ما ذكر في هذه الايات ولهذا لم يقع في الاسلام الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقع لعمر رضي الله عنه انه كان له ولد توفي عن اولاد ثم توفي احد اولاد ولده وعمر حي فعند ذلك عزم على ان يورح ولد ولده والا يسقطه يعني إخوة الميت واختار هذا واختاره أيضا زيد زيد الذي هو زيد الفرضي زيد بن ثابت وأما ابن عباس اختار أن الجد يسقطهم يقول الاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول عنه يعني غفلة عن الدليل فيفتي بقولا فيه خفاء دليل او نفي الدليل وحملوا على ذلك المسائل التي اختلفت في آفة والإمام أحناد ثارة يفتي بكذا وثارة يفتي بكذا فلعل ذلك لخفاء الدليل في مسألة يستحضر الدليل وهي مسألة يستحضر دليلا آخر عند سؤال قد يكون لعدم سماعه سماعه للدليل كما ذكر ذلك المؤلف كتاب له اعتذر فيه عن العلماء في اختلافهم قد يكون ال وقد يكون للغلط في فهم النص يعني الاختلاف قد يكون أن بعض المفسرين غلط في فهم النص قد يكون قادم عارضا راجح وهو ما ذكره ايضا المؤلف وغيره فالمقصود هنا التعريف بجمل الامر دون تفاصيله يعني بالمجمل دون التفصيل هذا ما ذكره المؤلف في هذا الفصل وتفصيله ايضا ياتي ان شاء الله في الفصول بعده والله اعلم سابقكم الله يا شيخ إليكم قبل بداية الأسئلة هنا إعلان يقول سيارة نوعها باسر القطع الصغير رقم اللوحة 190 محجوز على سيارة عند الخيمة فالرجاء الاستعجال في فك هذا الحجز سؤال يقول ما المراد بقول بعض أهل العلم التفسير يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية إن صحيح أن التأويل بمعنى التفسير كما فعل ذلك المجرد ولكن اصطلح المتأخرون على أن التأويل هو صرف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به ومع ذلك فإنه تكلف التأويل له ثلاث معاني المعنى الأول أن المراد بالتأويل حقيقة الشيء وما يقول إليه ومنه قوله تعالى هل ينظرون إلا, إلا تأويله والمعنى الثاني أنه التفسير والمعنى الثالث الذي اصطلح عليه هؤلاء المتكلمون أنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوع أحسن الله إليك الشيخ يقول ما حكم تفسير القرآن بالرأي وما هي التفسير التي تفسر بالرأي لا يجوز تذكرون الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه أو بما لم يعلم فليتبوأ ما قعده من النار فالتفسير بالرأي كون الإنسان تخبطه التفسير ويفسره على ما يستحسن وقد وقع فيه كثير من المفسرين فيما أهل البدع ذكرنا بالأمس تفسير عبد الجبار القاضي عبد الجبار فسر آيات الصفات وسمى كتابه متشابه القران هذا القران الجبار معتزلي ففسرها برايه وحملها محامل بعيده كذلك من تفسير الزمخشري تفسيرا ايضا بالراي لانه كان معتزليا وسياتينا ايضا انزل كل اولئك المفسرين بالراي رأيكم في تفسير الأمين الشنقيقي اضواء البيان ومن أي أنواع التفسير هو رحمه الله فسره بالنقل لأنه يقول في تفسير القرآن بالقرآن يعني الآيات المجملة ذكر وتفصيلها من الآيات الأخرى ثم رجح ما يختاره بالأدلة هو تشتير بالنقل وبالأثر ما حكم نسخ الأشبطة للاستخدام الخاص مع العلم أن حقوق النسخ محفوظة للمؤسسة والتسجيلات نرى أنه لا يجوز لكن إذا وجدها الإنسان تباع فله أن يشتريها بأي سئف وأما كونه ينسخ منها فنرى أن هؤلاء الذين تعبوا عليها إذا بيعت بثمن ضخيص حملهم ذلك على انهم لا يعودون لمثل هذا لا. يسال حفظك الله عن مثال للمتقارب وايضا يسأل عن معنى الحد المطابق مثال المتقارب ذكرنا مثال الخيل المسومة يعني إذا قلت انها الرائعة وإذا قلت انها المعلمة فهو متقارب يصدق على هذا وهذا ذكرنا تعريف الحد الحد هو التعريف تجدون ذلك في, في كتب الفقه المشروحة فإنهم يقولون مثلا الحج لغه القصد والحج شرعا قصد البيت الحرام في وقت مخصوص لاعمال مخصوصه فيسمى هذا حدا مطابقا وكذلك تعريفهم للعمرة وتعريفهم للبيع وتعريفهم للجهاد وتعريفهم للنكاح واشباههم حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد لا كانوا مختلفين هلا بس إذا كان هؤلاء يصلون المغرب وهؤلاء يصلون العشاء فلا بس ولكن كل منهم يخفضوا صوته حتى لا يشوشوا على الآخرين يسأل عن حكم التصوير بكاميرا الفيديو إذا كان مفيدا هذه الكاميرات فيها فائدة ولأنها ليست ثابتة يمكن مسح هذه الأفلام وتصوير غيرها عليها يدل أنها ولو كانت متحركة لكن فيها فائدة وليست من الصور الثابتة كالمرسومة في الأوراق ونحن. سابقكم الله وحسنا والله أعلم صلى الله على محمد السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <تصفيق> ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن اختلاف المفسرين من السلف رحمهم الله اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد ثم ذكر له صنفين، أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه ويكون الاختلاف في العبارة كل عبارة تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى والصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التنفيل لا على سبيل الحد يذكر أمثلة لكل من هذين الصنفين والآن نواصل للكراءة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستندي إلى النقل وإلى طريق الاستدلال الاختلاف في التفسير على نوعين منهما مستنده النقل فقط ومنهما يعلم بغير ذلك إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم المقصود بيان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم وهذا هو النوع الأول فمنهما يمكن معرفة الصحيح منه وضعيف ومنهما لا يمكن معرفة ذلك فيه وهذا القسم الثاني من المنقول هو هو ما لا طي... وهو ما لا طريق لنا إل... إلى الجزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا فمثال ما لا يفيد ولا على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف وفي البعض الذي ضرب, به موسى من... الذي ضرب به موسى من البقرة وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك فهذه الأمور طريق العلم بها النقل فما كان من هذا من قول النقل صحيحا النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى انه الخضر فهذا معلوم وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن اهل الكتاب كالمنقول عن كاب ووهب ومحمد بن اسحاق وغيرهم ممن ياخذ عن اهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذبه الا بحجه ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسله فاما ان يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما يحدثوكم بباطل فتصدقوه وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر, وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض اقوالهم حجة على بعض وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين لان احتمال, لأن احتمال أن يكون سمعه من من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين ومع جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقدمه عن تصديقهم والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك وأما القسم الأول الذي يمكن معرفته الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليه وسلامه والنقل الصحيح, والنقل الصحيح يدفع ذلك بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما يعرف بأمور أخرى غير النقل فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها اسناد التفسير والملاحم والمغازي ويروى ليس لها أصل أي اسناد لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكر عروة, عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحي بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم من كتاب المغازي فإن علم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. فأما فاهل المدينة ألموا بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم، ولهذا عظم الناس كتاب أبي الفزاري. الذي صنفه في ذلك وجعل الأوزاعياء وجعل الأوزاعياء علما بهذا الباب الباب من غيره من علماء الأنصار <تصفيق> عن المؤلف وعن التفسير فإن علما الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطا ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وابن الشاسا وسعيد بن جبير وأمثالهم وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود ومن ذلك ما تميزوا يزوبه على غيرهم وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير واخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن وهب والمراسل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطات قصدا واتفاقا بغير قصد كانت صحيحة قطعا فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه فمتى سلم من الكذب العمد والخطا كان صدقا بلا ريب فاذا كان الحديث جاء من جهتين او جهات وقد علم ان المخبرين لم لم يتواطؤوا على على اختلاقه وعلم ان مثل ذلك لا تقول الموافقه فيه اتفاقا بلا قصد علم أنه الصحيح مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة فإنه لو كان كل منه منهما كذب بها عمدا أو أخطأ لم يتفق أو أخطأ, أو أخطأ فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا او خطا لم يتفق في العاده ان ياتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العاده اتفاق الاثنين عليها بلا موطاه بلا موطاه من احدهما لصاحبه فان الرجل قد يتفق ان ينظم بيتا وينظم الاخر مثله او يكذب كذبه ويكذب الاخر مثلها اما اذا انشا قصيده طويله ذات فنون على قافية على قافية وروي فلم تجد عاده بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط بل يعلم بالعاده أنه أخذها من وكذلك إذا حدث حديثا طويلا في فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما يكون واطاه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا وبهذا الطريق يعلم صدق عامة ما تعدد ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لارساله وإما لضعف ناقله لكن مثل هذا لا تنضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذا الطريق بل يحتاج, بل يحتاج, بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وأبا عبيده برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد وأن علي قتل الوليد وأن حمزة قتل قرنه ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أهلوا عتبة أم شيبة وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال وما وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم غير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأثى فيه ذلك و... ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع علم بأن أحدهما لم ياخذه عن الآخر جزم بأنه حق لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن من الكذب ليس وإنما, يخ و... وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط فإن ممن عرف من عرف الصحابة كابن ابن مسعود وابي, وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن من هو فوقهم كما يعلم الرجل من كما كما يعلم الرجل من حال كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة. أنه ليس ممن يسرق اموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والآرج سليمان بن يسار وزيد بن أسلم وامثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمدوا الكذب في الحديث فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سيد بن المسايب أو سيد بن أو عبيدة السلماني أو القمه أو الأسود أو نحوهما. وإنما يخاف على الواحد من الغلط فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. ومن الحفاظ من قد عرف من قد الناس بعده عن ذلك جدا. كما عرفوا حال الشابي والزهري وعروة وقتادة. والثوري وامثالهم لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط ما كثرت حديثه وسعة حفظه والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطاه امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها فإذا رواه هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما ما رواها الأول من غير مواطاه امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطاه ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط, غلط في بعض ما جرى في القصة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 والأمة لا تجتمع على خطأ فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب وهذا على الخطا وذلك ممتنع وإن كنا نحن بدون الاجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل, قبل أن نعلم الاجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون, في الباطل أن يكون الحق في الباطل بخلاف ما أعتقدنا فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا ولهذا كان جمهور اهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم وهذا هو الذي ذكره المنصفون في المصنفون في أصول الفقه المنصفون في وصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المتاخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام انكروا ذلك ولكن كثيرا من أهل الكلام وأكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك وهو قول أكثر الأشعرية كابي حاق وابن فورك وأما ابن الباق اللاني فهو الذي أنكر ذلك وتبعه وتبعه أبو المعالي وابو حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحوها ونحوها أولئك والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وابو الطيب وابو إسحاق وامثاله من عامة الشافعية وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وامثاله من المالكية وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وامثاله من الفنافية. وهو الذي ذكره أبو يالا وأبو الخطاب وأبو الحسن من الزاغ... ابن الزاغوني وأمثالهم من الحمدلية وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام ب... بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به, كثير ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين وفي مثل هذا ينتفع, وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لآتبره ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس ولكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتاخر غلط فصار, فصار يعتبر بذلك ويستشهد به وكثيرا ما يقترنه ووليت بن سعد ووليت حجة ثبت إمام وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظه فإنهم ايضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها ويسمون هذا علم علل الحديث وهو من أشرف علومهم بحيث, بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو حلال وأنه صلى في البيت ركعتين وجعلوا رواية ابن عباس لتزوج لتزوجها وهو محرم ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط وكذلك أنه اعتمر أربع عمر وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط وانما وقع في بعض طرق البخاري أن إن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط وهذا كثير والناس في هذا الباب طرفان طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث واهله لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث او في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به وطرف ممن من يدعي اتباع الحديث والعمل, والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قدر رواه ثقه او راى حديثا باسناد ظاهر الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جز من, من جنس ما جزم اهل العلم بصحته حتى إذا عرض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة اخذ يتكلف له التاويلات البارده او يجعله دليلا في مسائل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل مثل حديث يوم عاشوراء وامثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجل كذا وكذا نبيا وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه التعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم والتعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين ولكن كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي من التع من لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والاراء المبتدع والموضوعات في كتب التفسير كثيرة منها لحاديث الكثيرة الصريحه في الجهر بالبسمله وحديث, وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم ومثل ما روي في قوله تعالى ولكل قوم هاد أنه علي وقوله تعالى وثائها أذن أذنك يا علي بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على محمد تعرض في هذا كما سمعنا لاختلاف المحدثين وذلك لأنه مما يظهر منه اختلاف المفسرين فذكر أن الاختلاف في التفسير على نوعين منهما يستندوا منهما مستنده النقل ما يعلموا بغير ذلك الذي مستنده النقل هو المروي عن السلف وعن علماء الأمة ناقلا بالأسانيد واحدا عن واحد هذا مستنده النقل ومنه ما يعلم بغير ذلك ما يعلم بالاستنباط فكثير من العلماء المتاخرين يستنبطون من الآيات في بعض الفوائد وبعض الأحكام فيكون ذلك مخالفا لما كان عليه المفسرون الأول في هذه الازمنه وناس تكلفوا في تطبيق بعض الآيات على واقع الناس في هذه الازمنه ولا شك ان هذا تكلف فيقول بعضهم واذا الوحوش حشرت يعني تركت ولم يستفد منها يقول ان ذلك فيما اذا فيما ينطبق على هذه الازمنه حيث استغني عنها بالصناعات استغني عنها بالمراتب الجديدة ولكن هذا يخالف الظاهر فإن الآية يسير لحول يوم القيامة لأن الله بدأها بقوله اذا الشمس كورت فيكون هذه الأشياء كلها في يوم من واحد يكون العلم إما نقل مصدق أو استدلال محقق والنقل هو الذي يكون بالأسانيد الصحيحة نقل الذي يكون السلف والاستدلال هو الذي هو الذي يقول في ويذكر هو الذي يكون في معنى هو ويذكر يكون مثل تفسير القرآن بالقرآن للآيات المخصلة فإن هذا استدلال محقق يقول المقول إن نقول إما عن المعصوم او عن غير المعصوم المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعدهم غير معصومين يقع في أقوالهم شيء من الغلط. يقول هذا النوع الأول هذا هو النوع الأول منه وهذا منه ما يمكن معرفه الصحيح منه الضعيف ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك يعني الذي نقل يمكن تتبع اسانيد حياره ما هو صحيح ويمكن أن كثيرا منه روية بغير أسانيد فلا يمكن معرفة الصحيح والضعيف لعدم الوقوف على الأسانيد أو لأن الأسانيد فيها إجمال يقول وهذا القسم الثاني من المنقول يعني من التفكير بالمنقول وهما لا طريق لنا إلى الجزم للصحة منه. يعني ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصحة عامته مما لا فائدة فيه يعني الاختلاف الذي يقع فيه عامته لا فائدة في الاختلاف فيه والكلام فيه من فضول الكلام فلا حاجة إلى التكلف وإلى القول فيه بغير دليل أما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا الأشياء التي يحتاجون إلى معرفتها كالعبادات والمحرمات هذه بينها النبي صلى الله عليه وسلم ونصب الله تعالى على معرفتها عدلة واضحة وأما ما لا فائدة فيه ما لا يفيد ولا دليل على الصحة في الصحيح منه فمثل اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف ما الفائدة من ذلك هل هو احمر او أسود او أبيض لا فائدة إنما ذكر الله كلبهم باسط من ومثل البعض الذي ضرب به موسى من البقرة لقوله تعالى فقل نضربوه ببعضها قال بعضهم إنه ذنبها وقال بعضهم إنه يدها وقال بعضهم إنه قلبها وقال بعضهم قطعة من هذا من المجمل ولا فائدة في تعينه ببعضها كما قال الله وكذلك البحث فيه أيضا من التكلف قالوا إن التكلف في الشيء الذي لا فائدة فيه يعتبر من فضول الكلام وستدال قال بعضهم إن قوم موسى تكلفوا وتشددوا فشدد عليهم لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة كلمة بقرة مطلق فلو ذبحوا ادنى واحده لاجزات ولكنهم شددوا فقالوا اذلنا لنا ربك يبين لنا ما هي لنا ربك يبين لنا ما لونها ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا يقولون لو ذبحوا ادنى بقره لاجزات فالتكلف والسؤال يوجب او يوقعهم في الشدة ومثل ذلك أيضا الإطلاقات التي تأتي في الشرع مثاله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحج تكلف الاسرع فقال أفي كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما, ما استطعتم وقال اروني ما تركتكم يعني اذا اطلقت لكم القول فلا تتكلفوا كتب عليكم الحج كلمه الحج يعني معناه حجه واحده وكذلك اختلفوا في مقدار سفينه نوح وما كان خشبها قال بعضهم طولها كذا وقال بعضهم ارتفاعها كذا وقال بعضهم خشبها من كذا لم لا فائدة في ذلك وكذلك اختلفوا اسم الغلام الذي قتله الخضر اي لا فائدة ايضا فيه إنما قال الله فوجد غلاما فلن يذكر اسمه ولا نتلار سنه فهذه الأمور طريق العلم بها النقل ما كان منها منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم يعني الشيء الذي ثبت به النقل هذا يقبل ويعلم كاسم صاحب موسى في قوله تعالى فوجد فيها رجلا يعني قال له موسى لما قال السلام عليكم قال وأنا بارضك السلام فقال أنا خضر أنا موسى قال موسى بيني إسرائيل قال نعم قال جئتك لأتعلم منك قال يا موسى إنك على علم من الله لا أعلمه وأنا علم على علم من الله لا تعلمه قال إنك لم تستطع معي صبرا في الحديث تسميته فوجد خضيرك وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمن قول عن كعب وواهب محمد ونسحاق وغيرهم من يأخذ عن الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكريبه إلا بحجة وذلك أن كعب الأحبار يثق به كثير من السلف فينقلون عنه أخبارا غير صحيحة وتسمى الإسرائيليات وكذلك بن منبه وهو أيضا عنده كتب من كتب بني إسرائيل وقد اكثر بعض المفسرين من النقل عنه منهم المجرير نقل عنهما كثيرا في كثير من المواضع وكذلك البغوي فتجدون في تفسير قوله تعالى وما انزل على الملكين بباب الحاروت ومروت روايات كثيرة ابن كثير رحمه الله أعرض عنها وروا فيها حديثا مرفوعا وحقق أنه أيضا ليس بمرفوع لأنه رواه عن ابن عمر مولاه نافع وجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عنه ابنه سالم وجعله منقولا عن كعب ثم قال ابن كثير سالم احفظ لحديث أبيه من فتبين أن الحديث المرفوع لم يهبط كذلك أورد عند تفسير قوله تعالى وقتل داود جالوت حكايات كثيرة في صفة قتل جالوت وكيف قتله داود حكايات يشهد العقل الصريح بكذبها وكذلك أورد في قصة أيوب في سورة الأنبياء في قوله أيها ربه أني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين حكايات كثيرة من أنه يعلم أنها لا أصل لها وكذلك أورد في قصة داود في قوله ادخلوا على داود ففزيع منهم قالوا لا تخف إلى آخر حكايات عظة كثيرة كلها من الاسرائيليات واشباح ذلك كثير فامثل هذه الاسرائيليات التي عن كعب وواهب وكذلك عن محمد بن اسحاق صاحب سيرها كان ايضا عنده بعض الكتب التي نسخها من كتب بني اسرائيل وغيرهم من من عن اهل الكتاب هذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه الا بحجه استدل بقوله صلى الله عليه وسلم اذا حدثكم اهل كتابه لا تصدقهم ولا تكذبوهم فاما اي حدثكم لا فتكذبوه واما اي حدثكم لباطل فتصدقوه فقولوا مثل ما قال الله قال تعالى ولا تجنلوا اهل الكتاب الا بالرفيه احسن الذين ظلموا منهم أقول آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم هذا ايمان مجمل آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم مثل الايمان المجمل بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباب ايمانا مجملا ما كان فيه من حق فإننا نقبله وان كان في غير شرعنا نؤمن به ايمانا مطلقا ويكفينا العمل بما في شرعنا وكذلك ما نقل عن باب التابعين وان لم يذكر انه اخذه عن الكتاب فكثير من التابعين أيضا ينقلون عن أهل الكتاب ينقلون عن كاب وعن وهب وعن كتب اخذوها إيران استنسخوا عن كتب بني إسرائيل فمتى اختلف التابعون لم يكن باب اقوالهم حجة على باب إذا اختلفوا لتسجيل آيات فلا يقال الدليل مع فلان أو الصواب قول فلان إلا بحجة وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقل صحيحة فالنفس إليه أسكن وذلك أنه قد ينقل عن الصحابة في هذه الأخبار بعض الأشياء والنفس أسكن إلى ذلك يقرب أنه اصح أسكن مما نقل عن بعض التابعين لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او من بعض من سمعه منه أقوى نقول يمكن أو يحتمل فكثيرا ما ينقل عن بعض الصحابة حديث مرفوع ثم ينقل عن صحابي آخر موقوف فيتبين أن هذا الموقوف له حكم مرفوع لأنه جاء مرفوعا من طريق أخرى نقل الصحابة اهل الكتاب أقل من نقل التابعين وإن كان قد يوجد أن بعض الصحابة ينقل عنهم ولكن ذلك أقل من نقل التابعين إذا جزم الصحابي فيما يقوله فكيف يقال أنه عن اهل الكتاب مع انهم قيل لهم لا تصدقوهم فإذا جاء الاثر او التفسير مرفوعا عن الصحابي او مجلوماً به وإن لم يذكر فيه الرسول قبلناه لأنهم قد نهوا عن اخذ من أهل الكتاب يقول المقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم الصحيحة ولا تريد حكاية الأقوال فيه كالمعرفة لما يرى من الأحاديث من الحديث الذي لا دليل على صحته وامثال ذلك المقصود ان مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه لا تفيد حكايته الاقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الاحاديث التي لا دليل على صحتها يعني الاختلاف الذي يروى عن الصحابه في التفسير هو كالاختلاف في الاحاديث التي لا يتاكد من صحه الحديث ولا من ضعفه يعني كثيرا ما ياتي حديث يروى باسانيد ضعيفه مع كونه مرفوعا فهل نجزم بصحته يقول الناظم الذي هو العراقي وبالصحيح هو والضعيف قصده في ظاهر لا القطعه والمعتمد امساكنا عن حسننا على سند بانه اصح مطلقا وقد خاض به قوم فقيل عنا في انف رواه الناسك فيقول اننا اذا قلنا هذا الحديث صحيح فانما ذلك في الظاهر فقد يكون ضعيفا في الباطن ونحن لا يأخذ إلا ما وجدنا ظاهرا. وإذا قلنا هذا الحديث ضعيف فإن ذلك في الظاهر فقد يكون صحيحا في باطن الأمر يكون أمر القسم الأول الذي يمكن معرفه الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد يعني الأثر التي يحتاج الناس إلى معرفة الصحيح منها يوجد ما يدل عليها. إذا كان الناس بحاجة إلى معرفة دلالة الآية فلا بد من وجود أدلة تبينها. إما عن الصحابة وإما عن التابعين وإما في الأحاديث المرفوعه فكل شيء الناس بحاجة إليه لا بد أن يوجد دليل يبينه ويوضحه. كثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والاغازي امور منقوله عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعني يوجد احاديث التفسير مرفوعه ينقلها العلماء واكثر ما يهتمي بها ابن كثير رحمه الله وذلك لانه من المحدثين فهو يفسر الايات بالآيات ثم يستدل عليها بالآيات بالأحاديث وإن كان أيضا قد يستدل بأحاديث ضعيفة لكن يرويها بأسانيدها فيقول قال الإمام أحمد كذا قال الإمام البزار كذا ثم يقول يسرد الإثناد يقول والنقل الصحيح يدفع ذلك يعني يدفع الكذب بل هذا موجود فيما مستنده النقل يعني الأدلة النقلية ظاهرة كل شيء مستنده النقل يعني بالأسانيد فإنه موجود وهي ما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل يعني قد يوجد أيضا أقوال قالها بعض السلفيه لكن عليها دليل وان لم يكن منقولا يقول المقصود أن المنقولات التي يحتاج اليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره كل شيء يحتاج اليه الناس في الدليل في الدين فلا بد ان يكون عليها ادله تبين ما فيها من صحيح وغيره مثل أحاديث الأحكام وآيات الأحكام وآثار الأحكام الحلال والحرام نصب الله تعالى عليها أدلة تبين صحيحها وضعيفها ووفق الله تعالى علماء الأمة فبينوا الصحيح من الضعيف وبينوا الصدق من الكذب ومعلوم أن المنقول في التسجير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم يعني أكثر ما نقل في التسجير مثل ما نقل في المغازي المغازي انكتب فيها العلماء كثيرا وكذلك الفتن والملاحم يقول الإمام أحمد ثلاثة أمر ليس لها اسناد التفسير والملاحم والمغازي يعني أن أكثر الناس يرونها بدون اسناد أما التفسير ففيه كثير رؤية بالأسانيد ولكن غالبه موقوف مثلا ابن جرير يرويها بالأثاني وابن أبي حاتم يروي أثراً هما يقول وروي عن فلان وفلان وفلان مثل ذلك مثل كذلك أيضاً المغازي المغازي كتب فيها علماء كمحمد بن إسحاق صاحب السيرة وكذلك موسى بن عقبة وغيرهم من من في المغازي وفي السيرة النبوية والغالب أن أكثرها نقل قد لا يتشبثون من الأحادي ياخذونها من أفواه الرجال دون أن يقوئ ذلك الذي حدث بها إني تميته من فلا فيذكرون المغازي والفتوحات المغازلة في إجعاد النبي صلى الله عليه وسلم والمغازلة في إجعاد الخلفاء الراشدين كفتح الشامي وفتح العراق وفتح مصر وفتح اليمن وفتح المغرب والمشرك غالبا أنها ليس لها اسانيد وإنما ترى بالنقل يقول الكاتب حدث كذا وكذا اجتمع من القوم كذا وغزوا إلى كذا وأشبه ذلك كذلك الملاحم وهي الفتن التي وقعت بين الصحابة كالقتال الذي حدث بين يعني تصفة وقاتل ثم وقعت الجمل ثم وقعت السفين ثم القتال الذي حصل في عهد ابن الزبير حتى قتل موقعته الحره وما أشبه ذلك الغالب أنه ليس لها أساني وإنما تروى بالتناقل بالنقل ولا يزال الناس إلى الآن الملاحم وكذلك الوقائع والتاريخ إنما يعتمدون فيه على نقل واحد من عن واحد يقول ليس لها اي اصل اي لها ليس لها اثناء الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروه بن الزبير يعني يذكر كثيرا من الوقائع والشافعي عامر بن شرحيل. من حفاظ التابعين والزهري محمد بن مسلم بن شهاب وموسى بن عقبة صاحب السيرة ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة ومن بعدهم أيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي إلا أن الواقدي واسمه محمد بن عمر غير ثقة يروي عنه كثيرون محمد بن سعد في الطبقات يعتمده في كثير من التراجم ولكن ضعفه بالحديث وضعفه في النقل وله كتاب مقبوع اسمه المغازي وفيه قصص عجيبة طويلة يتعجب من وقوعها يغلب أن فيها شيء من المبالغة ولو أنه يقول في أثناء بعضها إننا نتحرى إننا نعتمد الصدق إننا نقول كذا وكذا ولكن وقع فيها مبالغات تدل على أن فيها ما هو كذا يقول أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة يعني غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ثم اهل الشام يعني لغزو فتوح الشام مغازي الواقع اسمها فتوح الشام ثم اهل العراق كاصحاب ابن مسعود اهل المدينه اعلم بها لانها كانت عندهم يعني غزوات النبي صلى الله عليه وسلم اهل الشام كانوا اهل غزو وجهاد يعني هم لهم جهاد من حيث انهم فتحوا بلاد الشام ومصر والعراق ونحوها كان لهم من العلم بالجهاد في ما ليس لغيرهم لان من كان مجتهدا في امر فانه يهتم بما يقع فيه يقول لهذا عظم الناس كتاب ابي اسحاق الفزاري الذي صنفه بذلك يعني أنه اصبح معتمدا مع أنه من جملة الكتب التي صنفت في المغازي وجعل الاوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار والأفزاعي عبد الرحمن بن عمر المشهور عالم الشام توفي سنه سنة مائة وخمسين هو من العلماء المشاهر من حفظة الحديث ومن علماء الامصار فله علم بهذا كله يقول ان التفسير بعدما تكلم على المغازي والملاحم اعلم الناس به اهل مكه لانهم اصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن ابي رباح وعكرمه وابن عباس وغيرهم من اصحاب ابن عباس كطاوس وابي السعداء وسعيد بن جبير وامثالهم هؤلاء تتلمذوا على ابن عباس وأخذوا عنه كثيرا عطاء من أهل مكة عالم جليل من علمائها وكذلك سعيد ابن جفير هو من أهل العراق ولكن اقام بمكه مكة كثيرا ما كان مختفيا عن الحجاج طاوس معلوم ايضا انه من اهل اليمن ولكنه تتلمذ على ابن عباس وقرا عليه كثيرا قد تقدم قول مجاهد انه عرض المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات يساله عند كل ايه اهل الكوثه هم اصحاب ابن مسعود يعني تلاميذه ولهذا كان يؤخذ عنهم تفسير وحديث مثل علقمة والاسود وعبيده السلماني وغيرهم من تلاميذه ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم يعني حيث انهم تتلمذوا على ابن سعود واخذوا عنه كثيرا علماء اهل المدينه في التفسير كزيد بن اسلم يظهر انه املى كتابا في التفسير كتبه عنه ابنه عبد الرحمن ولهذا اخذ عنه مالك التفسير واخذه عنه ايضا ابنه عبد الرحمن واخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب عبد الرحمن بن زيد ليس بحقة في الحديث ولكنهم يقبلون قوله في التفسير فدائما يذكرون عنه قولا والظاهر أنه اخذ ذلك كله عن أبيه وأنه ألف فيه كتابا وأن كتابه وصل إلى المفسرين الاكابر كابن جرير ولهذا يرويه دائما يقول ما حدثنا يرويه عن عبد الله بن وهب عن عبد الله بن وهب عن عن, عن, عن, عن ابن زيد ثم يذكر تفسير ابن زيد احيانا يصوبه واحيانا يخطئه وابن جرير يظهر أيضا أنه جمع كتبا في التفسير، رواها بالأثاني فيروي دائما عن التابعين في كتب يظهر أنهم ألفوها مثل السدي الكبير عبد الرحمن يظهر انه ايضا الف كتابا في التفسير وفيه قصص اسرائيليات وغيرها يرويه عنه اسباط فدائما يروي التلميذ ابن جرير عن اسباط عن السدي وبيّن العلماء انها نصا ورساله في التفسير كتبها تلميذه الذي هو اسباب وغيره ويظهر ايضا ان في تفسير وان لمجاهد تفسير ان كان كتبه الا كتب على من كلامه كتبه احد تلاميذه والمراسله تعددت طرقها وخلت عن المواطاه قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعة أكثر التفاسير مراتيب أو منقطعة مقطوعة من كلام التابعين فتعتبر مقبولة إذا تعدد الطرق روى اسناد عن مجاهد وروى اسناد عن قتاده وآخر عن علقمة وآخر عن ثابت وآخر عن عفّة انها مع سبائنهم بعضهم في مكه وبعضهم في الكوفه وبعضهم في الشام وبعضهم في مصر وتعددت وصارت على قصة واحدة دل على أن لتلك القصتي اصل يقول اذا تعددت طرقها وخلت عن المواطاه قصدا أو, او الاتفاق بغير قصد كانت صحيحه قطعه اما اذا قدر انهم تواطؤوا ثم حدثوا بحديث يظهر انهم قالوه من قبل أنفسهم فلا يكون صحيحا يقول فان النقل ان النكل يكون صدقا مطابقا للخبر عن نفس الامر الأمر وإما يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب او أخطأ فيه فمن سلم من الكذب العمد والخطأ كان صادقا بلا ريب كان خبره صدقا بلا ريب وتعمد الكذب حرام لكن يوجد كثير يفسرون القرآن بآرائهم فيكون قولهم خطأ لأنهم لم يعتمدوا فيه على النقل ويوجد ايضا آخرون يتعمدون الكذب والغالب أنهم من المنافقين والزنادقاء الذين يريدون أن يرسدوا على الأم